الوحدة السادسة، الدرس الثالث، أصدقائي واحد، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. صديقاتي في المدرسة، أصدقائي في الصف. أصدقاء في المدرسة، أصدقاء في الحي، صديقة، صديق، صديق واحد، صديقتان، اثنتان. صديقان اثنان صديقة واحدة